بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان خلاصة كلام صاحب الكفاية أنه لا مبرر ولا داعية لأخذ قيد الايصال أفرض أنه ليس مستحيلا أخذ قيد الايصال اختصاص الوجود بالمقدم المنسلا ليس مستحيلا، لكنه لا داعية له لأن ملاك مقدمة ملاك الوجوب الغيري يتم من دون ارتباطه بمسألة الايصال حتى لو لم يكن الايصال ملاك الوجوب الغيري يتم ومضى منا شرح ذلك بقي الجواب العام الذي به تبطل كل هذه الصياغ الملاكات الآخون عدد ملاكات عديدة الآن نريد أن نذكر الجواب العام الذي به تبطل كل هذه الصياغ وهو أن الصحيح أن هذه كلها ليس أي واحد منها هو الملاك الأساسي للواجب الغيري للمقدمة، بل لابد من الاعتراف بعبارة صريحة بأن الغرض الحقيقي من الواجب الغيري هو وجود الواجب النفسي، فأي غرض آخر؟ نفترضه الملاك في الواجب الغيري غير نفس وجود ذي المقدمة فهذا الغراب لا يخلو حاله من أحد فروض أربعة وكل الفروض الأربعة باطلة الفرض الأول كون هذا الغرض في نفسه نحبوبا نفسيا مثلا قيل ان الغرض امكان ذي المقدمة نفترض ان امكان ذي المقدمة في نفسه محبوب نفسي او القدرة على ذي المقدمة نفترض ان القدرة على ذي المقدمة في نفسها محبوب نفسي للمولى. او ما شابه وهذا خلف لان المفروض انه لا يوجد مطلوب نفسي الا بالمقدم. مطلوب نفسي اصلا ما موجود عندنا غير المقدمه وهو الصلاة مثلا فكل ما عدا ذلك ان كان محبوبا فلا بد ان يكون محبوبا غيريا هذا الفرض الاول الفرض الثاني يفترض ان هذا الغرض محبوب غيري كما هو هكذا في الحقيقه وأن الغرض الذي يكون من وراء هذا الغرض عبارة عن نفس الواجب النفسي فغرض الغرض هو الواجب النفسي هذا احتمال ثاني وهذا حاله حال ما لو قيل ابتداءا أن الغرض هو الواجب النفسي أي أنه في صالح القول المقدمة الموصلة هذا ميونينا في الحقيقة إلى المقدمة الموصلة فإن غرضا من هذا القبيل الغرض الذي يجب أن ينتهي إلى غرض الغرض وهو الواجب النفسي هذا الغرض لا يدعو إلى الشوق إلى المقدمة في دائرة أوسع من دائرة المقدمة الموصلة فأيضا تكون المسألة في دائرة المقدمه الموصله لأن الغرض الغرض هو الواجب النفسي فذاك هو, هو المشوق للمولا هذا لا يثبت أكثر من وجوب غيري في دائرة المقدمه الموصله الفرض الثالث أن يكون هذا الغرض الغيري ناشئا من غرض غيري آخر وهكذا حتى يتسلسل بلا وصول إلى غرض نفسي أصلاً ما نصل إلى غرض نفسي هذا ناشئ من غرض غيري ذاك الغرض الغيري ناشئ من غرض غيري آخر و... وإلى الأخير خب وهذا واضح البطلان لبطلان التسلسل والفرض الرابع أن يكون منتهيا إلى غرض نفسي غير الصلاة وهذا باطل لأن المفروض عدم وجوب غرض نفسي آخر غير المقدمة فالغرض الحقيقي من الواجب الغيري إنما هو وجود الواجب النفسي. وأما المقام الثاني وهو البرهان على إثبات القول بالمقدمة الموصلة البرهان على هو مختار أستاذنا على ما هو مختار أستاذنا ومختار صاحب الفصول وهو أنه المقدمة الموصلة هي الواجب بالوجوب الغيري لو آمنا بأصل الوجوب الغيري للمقدمة فالبرهان الصحيح هو ما اتضح في إبطالنا للبيان الأخير الذي نقلنا عن صحب الكفاية حيث اتضح من كلامنا في إبطال ذلك البيان أن الغرض الحقيقي من الواجب الغيري إنما هو وجود الواجب النفسي وإلا لازم الخلف أو التسلسل على ما مضى شرقه المصدر الحقيقي لأصل شوق المولى إلى المقدمة إن آمننا بأن بهذا الشوق الغيري هذا هو الواجب النفسي وهذا لا يحقق الشوق إلى المقدمه إلا في دائرة ما يوصل إلى الواجب النفسي يعني وهي المقدمة الموصلة فهذا في الحقيقة ليس دفعا للبرهان المذكور على نفي المقدمة الموصلة بل برهان على المقدمة الموصلة لأن الغرض من الواجب الغيري إن كان هو وجود الواجب النفسي أو منتهيا إليه ولا بوسائط فهو ضيق لا يترتب إلا على المقدمة المصلة نعم يبقى علينا أن نعرف الصيغة المعقولة للمقدمة المصلة هذا الذي أشعنا إليها إشارة رمزية في الأبحاث السابقة عدة مرات وقلنا سيأتي تفصيله وهو أنه خب ما معنى المقدمة المسلم المعنى الصحيح للمقدمة المسلم ما هو هو هذا الذي فرض وقيل أنه المقدمة وموصوفا بصفة الإيصال يعني كأنما مركب المقدمة المسلم من المقدمة والإيصال هل هكذا؟ او لا شيء اخر غير مركب هذا الذي كنا نرمز اليه رمزا في الابحاظ السابقة عدة مرات رمزنا اليه قلنا رمزنا اليه بعنوان ذات المقدمة المصلة الان هذا يجب ان نبحث انه ما هو ما هي حقيقة المقدمة المصلة التي نحن نقول بها طبعا هذا بعد يعجل بحثه الى ما بعد العاشور ان شاء الله